بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ك ربك عبده زكريا ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا إذ نادى ربه قال رب إني وهن العظم من اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا أَنَا رَبِّي إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنّي خِفْتُ الْ المَوَالَ مِ وَرَاءِ وَكَانَةِ ممررَأَةِ عَاطِ وَم فَهَذِل مَِّدُ كَوَلِييَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبٌّ رَضِيًّا وَجَعَلَهُ رَبٌّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 وكانت راتي عاكيًا وقد بلوت من الكبر ايتي قَالَكَ ذَلكَ قَالَ غَبّكَهُ قال لَهَنُ وَقَد خَالَقُ تُكَمِ قَابِلُ وَلَ تَكُ شَْ قلَكَذَلكَ قَالَ غَبّكَهُ وَلََهَُ وَقَدِ خلَك تُكَمِ تَكُ شَْ قَالَ رَبِّ جَعَلي آ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 تسبح يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا يحيى ياخذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاه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 تَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا نَافَتَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ تَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا نَافَتَ فَتَمَثَّلَ لَهَا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا قالت قال إن مأَ رسُول رَّكِ لأَهَبَلك غلًَا زكّ قال قالت ان لا يكون لي غلاء ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قالت ان لا يكون لي غلاء ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَن يَهِين ولِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ولِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا كان امرا لقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا هذا وكن 129. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 120. فنادى تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع التي تساقط عليك وطب جنيه فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر احدا فقولي ان 111. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 112. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا اتت به قومها تحمله اتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 116. الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 117. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَيلَ ل مُبَك إَّ مكُتُ وَأَوصانِي بِ الصَّلَاتِ وَزَّكاتِ مَا دُتُ حَنْي وَبَرم بوالدَتي وَلَم يجعلم جَ شَقية وَبَر بوالدتي وَلَ يجعلّ جًَا شَقية والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحس الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه, سبحانه اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطُكُمْ مُسْتَقِيمٌ افْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ افْتَلَفَ الْأَحْزَابُ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا تَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا تَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِهِمْ وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين لكن الظالمون يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 113. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وَيَأْمُرُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ مَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ مَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِرْوَائِي إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ أَبَتِ لِمَتَاعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنك شيئا إذ قال لأبي يا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 اخاف ان يمسك عذاب من الله ماني فتكون للشيطان وليا يا ذاتي امي اخاف ان يمسك عذاب من الله فتكون للشيطان وليا قَالَ أراغب أَنْتَ عن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَرَغِبٌ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لم تنتهي قال سلام عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا حَفِيًّا إِنَّهُ كَانَ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 أَلَمْ نَكْفِهِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَلَمْ نَكْفِهِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ فَجَلَّنَّا لَنَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانًا صِدْقًا وَالْفُرْقِ في الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطور ورثناهن ليا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا ووهبنا نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل وانظر في الكتاب اسماعيل إنهُ كان صادق الواض وَوكانانَ رسولًا النَّب إهُ كان صادق الواض وَوكان سولَّب وَوكانَ يأمر أَلَّهُ بصَّلااتِ والزَّكات وَوكانَ ع ذَ رَِّ موضيةوك ولات والزكاه وكان عند ربك موضعا واذكر في الكتاب ادريس وان في الكتاب ادريس انه كان صديقا إنه كان صديقا نبيا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح 129. عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا تُلَاء عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ فَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ فَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا خَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا لذين ذا دين سلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا اتعاذيني من التي وعد بالغيب جنات اعاذيني التي وعد الله عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يَسمعونَ فيِيهَا لَغْوًا إِلاا سَلَامَ لا ييسعون فيِي ه لَ إِلاسلَام وَلَهُم مرزقُم فيِي هاب قْرَةَ وَاش وَلَهُم رزْقُم في يَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ تَقِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ إلا نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا له م بين أيدينين وما خلفَن وما بين ذلكله لا بين أيدينين وما خلفن ما بين ذلك وما كان ربك نسية ولا كان ربك نسية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 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ تِلْسَوْفَأُخْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ تِلْسَوْفَأُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ لَقُنُهُمْ إِنْ كَرُوا وَلَمْ يَكُ شَيْءَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثَيْنِ أَرَضِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ يُحَاوِرُ جَنَّ مَجْسِيَّا أَمَّنَ لَنَنْزِعَ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِعَتِيَّا أَمَّنَ لَنَنْزِعَ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أشد على أَمَّا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا أَمَّا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى 111. كان على ربك حتما مقضيا 112. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 113. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في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 قَا الذيينَكَ فَولَّذينَ آممَنواأَُفَريقنِ خيومَّ قَمَ وَأَحسَنُ نَذِيه قَالَ الذيذَكَ فَولَّذينَ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 لَفي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مكانا وأضعف جندا يَا لَمُ نَمَنُ مَنْ هُوَ شَوْنُكَ لَمْ وَأَضْعَفُ دَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربك ثوابا وخير مردا وَالْبِرَّاتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدَا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَكَانَ لَهُ أَتَيَنَّ 124. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 125. الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 126. كلا 127. ما يقول ونمد له من العذاب مدا 128. ونرثه ما يقول ونمد له من العذار مدا ونرثه ما, ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تَراءأَسَل الشَّيطينَ علىكافِرينةَ أُزّهُم أأََّ ألَ تَرَاءأَسَل الشَّينعَكافِينةَأُزُّهُم أأََّ فَلاَا تَعَجل عليهم تجلَ إنِ ما نَُّ لَهُ مععد إِ ما نَُد لَهُ مدا يَوْومَ نَحسول المُتقينَ إلى الرحمنان وَفد يووم نحسول متقين إلى الرحمنان وفد وَونَنسوكُ المجرمينَ إلىى جه مورد 121. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 122. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 123. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 124. وقالوا اتخذ يَخْدَعُه لقد وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ الجبال مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ كُلُّ الْأَرْضِ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنذَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَنذَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي ان كل من في السماوات والارض الاات الرحمن عبدا في السماوات والارض الاات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا 124. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 125. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 126. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ رِزْقًا ذَا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ وَره قَْمَلُد وَوكم أَلَكنَا قَبلَهُ مِنْ قَرنٍ هل تُتحُّ مِنهُ مِن أَحَدٍ أَ تَتسمَعُ لَهُ مرِكْزَا وَوكَمأَك نَا قَلَهُ مِنْ قَر منِ هل تُتحِّ مِنْ حَدٍ أَ تَساء لَهُ مكزاء